وما أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصَّلَاةَ ويقيم الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ وذلك دين للقيماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مريزان الخشيسان جيشنا درزي شانزهمين زهمين لشرح كتابي الواجبات المتحتمات واتا او واجبانا او اركانك اخوي عز وجل بواجب دينا ولسلهم مصنانك تشبيا بيت افرت كشاره زائب بزانيه هرهموي باسو خلاصي اعقيدو بيرباوره اعقيدو بيرباوره سنجر بس ماكدو توحيد خوي فرودغان فرض واجب لا سرهمو كسيك شندار وياخذتنا فرض كفائنيكم ولا خلص فيها السنه سر خديج اللهيه ابي هم خلقي بيرباوره فتوحيد خوي تعالى بيت لم نشاني ضد التوحيد الشرك واتا دیگر یکتا بررسی خواه پردازگار، ها بچ بریادن و خواه تاکو تنها، وقتا ها ول بریادن، دیگر یکتا بررسی خواه پیک و نگنجیم. ما مصد رحمت خواه پردازگاری لیبی، ل درسی پیش او، کباست توحید و جوراکانی توحیدی هرت، که فرمود یکتا بررسی خواه پردازگار دیجیت توحید من بودا کات. دفترمی توحید تان زنی کامیه. از آن کامیه تعبیرشیه. بابو تان باز بکم که کامی توحید حالا وشین تو. چی کارو کرده و بیرو با و ریب؟ دیج به توحید ضد توحید الشرک. ضد شی خلاف او. ضد و او بید. جا فرمون هر شتیک مخالف عقیده و توحید العاقده بالربا او بيوتيه ضد توحيد اذا زوزها الشركه كشركه غوريه زوردار شيء شركه بتوكا فرقها درجاتي بلا من شركه غوره تناقض او مطلق منافات ايمانه منافات توحيد لهم ريتوا شو الشو رجبيك وناجون او ااغربيك وناجون جت ما شو ايمانه وكفر وناجون جت ما بس من كفر اكبره شنو المسلم نبت إيمان داري موحد إيمان داري تواو تاكو براءتي خو إنك شرك للمشركان لا أو كسانك بندا كان بشركه غير خو فرسي كسانك بناو ملا خو ما بيشوا بانجي أمة بانجي مسلمان دكان بوجرانو بوجار يتر بشركه بفرسى قبل فرسي مرزني برئ فلان بد بفرسته كاري فلان روح فلان ولي فلان قبر ببرسته رويته بك بك واسطه لبيني خوتي غايب الرقال او بان كلنا بوديني كفار خوا الله صدجاهين اكرت بغير عالم رجانا كبرك قبوري كترنا عليك وتوا نعلي في ورنا ايكبه اوبو غوزن ااغي بغونوا او, أو, أو عيب وعارني ابو انسانك كاخوات على خلقك قردوا ولقد كرمنا بني آدم لو هم رزق اخوه خلقي قردوي تريزي لناوي بتوحيد ايمان بسي سزبر بنا عليك كلايه بالسيتاوا او كلايه بخويتاوا او بانكرني بخرافات وبدجل با باخذ بالملى او با جخلكو بالفرسي اي بقعد من ووك علماء فرموا اثار الشونار في غمر خنماوا الدواء يوفاته خوي الهند أصحاب دفنها كبرنا مع وكطعها توا دواه زار وصار كان بدرو درسوا وبصاحت بازي خلكي لي خرقيته وها تو هنا بيلسناها تنأجني بخوات على كان لنا مسلمان بدها خواليهم خوي عن نرجكان بس ورجي لا خكتاي ساكل عقيده شر زانب لا توحي شر زانب تبراء النكد للشرك والمشركان تبراء النكد لو كسانك وبنك كن بشريك مداهنان لكن لا قال يا نرمن جويان لدغران لما زي سنه انيشم قصص عندنا قالك والله بابا حق سري من حق مشي لسري من بخمانيشم او يقصي باش بيوري اكرم او يقصي خراب فريدا أقول له توحيد شار زانة بيت ناتواني حق ونحق له إجابه دواء وأقول له توحيد شار زابيد إيمان تريد نادا دانيش اللي مديسي كفر لما خرافات ولما ديس دجال إيمان قبلناك أفرم أو إيمان جوانة تتأ أو توحيدا ببارزا لجيجدا مني شكلك دارت بكاتو زيان وزريب وإيمانك هبلت دراسيو كسانا طعم إيمان نشجتوه لزدي إيمان نقدر يشتاقه أقول لزدي إيمان قد قبلناك الشريك بخوا قرار بدريت كفر با ادهاني خويه تعالى بكريات خرافات بالله بكريتوا دجل وخزعبلات بالله بكريتوا داني شيد بيدن بيت وقبركين انا اقلن على تعالى هل انسان اوابي او انسان هيدراوا شلون قبولك اي مسلماني سني لا بيشاود قاتاء كلمه توحيد باهلي توحيد بدعاه توحيد لا بيتاخذ الشرك ارازي النوى غير اخوا فارس ارازي النوى جويل يا جدي في رأسي أبي شو أن قبول ذكى دانيش لمحاضرو لا خذ بيك قبوري بطرز غير هو بطرز كأنواع وأشكال كبر بأذكاني خوات على كا توحير ذكى توبية خوش جويل أجري كما إيمانكته كما دينكذا شركي جورة خوش أستان منافات وبيت شوانيه لجعل توحير له مره توها شركي جورة وات ايماننا ما هالإنسان يك شركي جوري تبي توفي لك أبي شيتوا بو يا ابي دخري نيت لا اهل علم فرسال بكي تا توحيد بك المجواني بدرن بك نوا امر جزيتي اما توحيد جواني اخوا امرش عكس توحيد دجبه في ثواني توحيده بس الامر قهلهن با او امانه جواني تخواتي كردويت لدسد نرواد خايف باسي خليل خليمان ودكاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أي فرموا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام لسرود إبراهيم آياته سيبينت أباريو لخوي فرد قال إفرمو الله عز وجل وجنبني وبني خوايا بدور بقري خوا مونة وكم أن نعبد الأصنام خوايا بدور ما بقريت كبد فرزبين فنا أقريم خوايا بدور ما بك يخوم الزريتكم لشريق رادان لبتفرسيه بوية إبراهيم تيميدا فرميت ومن يامن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام شيل أخوي أمين دواء إبراهيم عليه السلام كتوشركنا نبيت. إبراهيم إمام متقين إمام موحدين بوجي بيغنبران عليه الصلاة والسلام ترسي أويها بكتوشرك بيت أبي إمات إبراهيم بوية علماء فرمون من كان بالله اعرف كان منه اخوف والله راسف الموا هركسي كسي بتواودي خوانازبي زور لا على ترسيد والله او ترسي اخواه بشيخ وقرانات چونكي شريك غولترين تاوانا اسر زوي وغولترين تاوانا لا اخوا عاصب نفي هو هر كسي بي مري بكافر الجهنم ابد الابدين بقى بجوس ترمدي بخوي غوري بغمر من صلى الله عليه وسلم زور جاء لدعاك يفرمو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أي أخوة جوري كذلك كان من تسوريني كذلك كان من أمدي وديوك ظلم ثابت آرام بك راجيري بك لسر إيمان لسر توحيد لسر دينك بما موي الشرك هابج بريالدان ديجي إيمان وتوحيد بيشواني لسر إيمان وتوحيد وتبخينا بزان كمشركة بؤو إخوتي لفاليزيد نكبدو يا ربك خير رب العالمين لقران في روزكي لسورة آل عمران آياتي هشت باسي زانا قولكام مودكات كوار صخبون لعلم زربت وانا متمكن تفرمي عالمان دي أن ربنا لا تزه قلوبنا بعد إذ هديتنا أي برورد ظلمان لحق لا نديت دواي أويك إيمتي دا دا. خدا ذلما ثابت جلس الإيمان وتوحيد ذلما لا إيمان ولا توحيد ولا صدينا قالنا داي دواي أويك هداز ما ندا. وهب لنا ملذ كرحمة. خدا بما مبخرش للعين خفت وبزيد رحمة ذلما بس البرجني إنك أنت الوهاب خدا تخايك بخرش أهل علم زانان دفر من خواي ذلما لا نجلس الإيمان التوحيد أبي إمتى بلي. زخوش يا حقيقتي ترسل لشرك براسي او كسي بيترسيت كاتوش شرغي ابيش بغا ابي حول براسي بلا اخوابك رتوه توكلي سر خوي تعالى بيت بردوام دم بذكر بيت لا اخوابه بارتوه كخواي پروردگار فناي بدا بي بارزي لشرك ومشركانو لغير اخواب برستكان بشقري بخيني برسار لما وصاني حق بكي اوالك اهلي حقا اوایکه برایستی بیار و آذان با جان دین توحید پرسید لونبکی ما مستکامه توحیدی خوابم بسکه کامل دینی خود در مغبم بسکه خود ببچکی تفتیش حالت خود بکه علی دل تشریک نمایوا لکر دوکانت نمایوا لزبانت نمایوا خود جوان تفتیش که پیش اول دنیا بچه اگر دنیال بچهش باو توانوا خسارت من درانج شرك سنزال باس ما كدوا له تعريفاني بيشتر والجلاوة لمشاركة باشداري كردن تول عقيدة بيروبة ورخوتا كسك مخلوقك بندك غير إخوة باشداركي لما فيك اخوة في جيخوك ما في خوايا فقط خصائصة لخصائص إخوة أو, تو أو كسد بردة أو كسد كرب الشريك إخوة تعالى كرد بها ورخوتك واتا لبيرو بعوركت قناعت زوابيت جعل الله كسيك الزيان اللي بدات قازان جبوا بتسبينيه وكو أو خسيك وأمر بعوربيتي فلان قبر فلان غور فلان مرقد فلان ولي فلان هوا فلان اشكوت من دال داو كور داو كج داو شفاء مداو شق ما كاتوا أو بيترية الذر والنفع كخلي بعوربيتي بعور بعورابيت ين عبادة بديت اگر رکعی بو بری سجودی بو بری حیوان بو ها نای بو لا اما نه هر همو شرکا لکردوكان قول انسان دا ربا أتواني خلق بكاد، أخوة عالمية وفلانغيسة عالمية أخوة معطية أو فلانغيسة وخوة معطية هذا أخشيت فنأقلب أخوة تعالى هل إنسانك عقيدة برباوة روابت خصائصك أخوة تعالى كخاصة بوهوه أخوة إخوة بدا بغير أخوة تعالى الشركة بأخرى أقل في غمبران من الصلاة والسلام أخوة سربيه، بها ملايهان أخوة تعالى من أولياء بن يا جنيك بيت يا روح الأرواح بيت ای مهمو جاوت مانا؟ ام خزانه ایم اکین، خالق و حاالی نه به کوای ما در این پیغمبر مبارزه میکنیم و خوش نمید. پیغمبر صلی التّا جی سرمانه، عزیز و مکرر و معزز اللّه مانا. بله خوی ل قرآن خویت سوره دی که آخر آیات قل إنما أنا بشر مثلكم هم تعریف ندارم. پیامبر ای محمد مجیب وکی و مرویم انسانم، دایکوبابم بوا، اولادم بوا، نخوش کوتوم، اخوم اخوم ووا. يوحى إليه جواز من لقى الإيوة من بيع مرخودام وحيم بوديات هندي خصائص خواب ميداوة لا إيونية بل الصفات خواتي تعلم نانية أجل الصفات خواتي هبوا يوم معبدواها نباها بمريداها أوله كهبو آخره كهبو إيمان شوني بكرهوا إيمان بيبينا سنة كان يزندو بكرهوا خوشد بيويه صلوات للسيد صلى الله عليه وسلم أمادين داريا ندبي بيترز خواب منزلة خوا بلا جواب جيتيا كأنما خوايا فرقه لبيني عبد معبود عبد. سنجار القرآن في من سبحان الذي السراب عبده. فاتيبي قريب أخوائك كشوارويس سلام إعراضكرب بندقي خوي كبير غمر إخوياه. خال القرآن نائب ببنده أو شيء يفرموا من عبده شكور عبد إخوائي تعلم بندم. تون ببندب فرستيد. جهل إنسانك خصائص إخوائك ما فكاني إخوائي حق إخوائي ببندكاني أو الإسلام درتة بي كفر أبيه. ما في بيسامن ما هو. ين بعوارد وابي. بلق فلانة كسيش. ين فلانة هيئة فلانة منظمة. حق ين تشريع بخلق دابنا. بل بقي خوات على حقيقة شرع بمن ذكين دناها. ديني بمن داناها. ما في خوات على كمن ذكى خلقكاد أزاني شيء بخلق جنديت. أما تبقي ولا عقيدة مايا بعوار مايا فلانة منظمةش. فلانة هيئة. فلانة دزقة. روايبوا يعني برنامجوا يا سادة بنا لبري القرآن لبري القرآن فق بس قلنا لكن على كندر شبو كبراش آخند بعقو حاشر إيران بسلام ودبي القرآن بكرت شيء أو كهذا هذا يسق القرآن بعملنا برنامج تعز دابرين أو قصة كفران شونج دعاء بيعمر بيعمر ترنيات دعاء القرآن الكتاب ترنيات خواش أفرمي حتى أخذ زمان أو دين تنبيه خواش فرمي حتى أخذ زمان دين تنبيه أو همه چون اقسو چون منافذو چون پیش‌زمانیه که فناوری می‌خواید علاج. انجام کسی باوری وابیه بلای بو خلق های تشه داده بودم دکانی حلال بو خلق دیاری حرام بو خلق دیاری کات. بام بو خاله بی‌دینی جوید. درسته؟ آو اقیده پیکا فریب اقیده جکوفریا. ز خوششی است؟ باید ما مسافر می‌شیرد دیشب ایوان و توحیده. وریایی ببی خونه. هل إنساني تبيو أنزامي بداد دواء كيبوي الرنبوا بوش رح كراهوازلي هنا هنا والله هتنعملي شاكبي بطلب بتوا أجر دجر حدت كتبية وصدجر عمرت كتبية هزاجا ختمت كتبية هموش شو شنورش كي تلي هاين برجوبي همو مالبك يبخير بيد جدراء أول شيء قرادة أنا بخوي تعالى واز اللي هنا بدو رنبوا أو همو عمله بطاله بنص القرآن سيخويننا وإش Allah وقناه كقد خوي رب العالمين اللي خاو نقيق وبشمر بكافيم ردوه ان نجي لسلكريت ان لا قبر سالم سلمان انجدت انكف نفري ابيله شلواني بس بويكوا لا شيء بشاري توا. خير خيره بالعالمين للسوره زمر دفرميت كتب في غمر بالرسول صلى الله عليه وسلم بوخش لا ان اشركته ايش ذا فرميه ولا قد اوحي اليك والى الذين من قبلك اي محمد صلى الله عليه وسلم وحي من بوتن ردوه وبو پیغمبران تشوش بزنه لان أَشْرَكْتَ اجر الشريك بخواب ريال بديت لا عَمَلُكَ عملك او اعمل كذب طالب توه عمل كان ابو يفوت طلب توه هيك باخي ندري لله تكونن من الخاسرين لا روجدو ايش لخرساره من دخانو عمل شكد هم من وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم اخواتي تعالى فرمي مسيح كعيساية عيسى كل مريم عليه السلام كخواتي تعالى خلقك ببابا وكم عجزيك دفرمي أم امبيا غمبرب بني اسرائيل فرموها اي بني اسرائيل اي نووي عقوب ايه وخواتي فرزمن كبر منو بر وردقالي إنه ما يشرك بالله. بزن بالدنيا يواب. هركسك ها والبخواب رجال بدات. شريك بخوا قرار فقد حرم الله عليه الجنة. أو أخوي بروير قال الجنة لسه حرامكات. بهش حرام بيبوي قدنا بهشنا بنيا. ومأواه النار شنو مكانش بهمش جهنم. وما للظالمين من أنصار. أو استمكارنا كثير سلام بخو دفاعين لكات. أو قرآنا كلام أخوة عز وجل ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا ما لكم لا تعقلون هنا باسمنا خلان عيسى كري مريم عليه السلام بانج قومي أخوة كتبو توحيد وقته برستي بلان بل نصراني كلا نخاش برستاني أمرو أي برستان صليب أرستان أرى عيسى لخاش جداوة كري خواهي برستان كيف يقوله؟ مخالفات في غمرك ينكر صلى الله عليه وسلم. لا سردينين، هذا تاني بقي دعابر إيمام أمر التين عيسى المسيحين مسيحيين، نخل أول نصرانيين، دفاعا للصليب لخات، خوافرسنين سنين، باركوا شاء أم أبوا؟ في غمر الله صلى الله عليه وسلم، لا تندها حديث بويروين كرينتو، لا قرآن خوات على هاتوا. ما مصافر ميت رحمة خوات وهو ثلاثة أنواع، شرك سرجولا. شرك سجورا شرك الاكبر وشرك أصغر وشرك خفي جور شرك هو بش هي بيوتي شركي جورا جوي دوم شركي بچوك جور زين بيو شركي شاروا ام سيجورا للشرك بتتبع استقراء بدوا قراني ايت كان الحديث كان بيغمل خوا بود درکی ول قرآن و سنت امتداد جوره ایا بلامهن دیگر آنی علم دفرمون خوید جوره شرکی جوره با جوره شرکی بچوک خفیه دیکنی خشیر کن با صندی علماء تفصیلی فیا دن هندیه دفرمون نخر خفی بیو اصغر ام تقسیمه ل هندی حدیث هاتویان لخد لقسم علماء هاتو اینا خوی جوره بچوک با شبوه تری جوره پو هو تری بچوک جوازی شرکی جورا، علما افرمون باید پیوی در شرکی جورا. یه کم لبروی درجه شرکتی هیا درجهی لخوار آویا. لتهوانو لجریمت درجهی لخوار آویا. اما لو جورت لا. دو هم لبروی جورتیین تهوان لساز زوی کرابیه. کبندل خوا عاصی ببی شرکی جورا بوا. ولابر و شرکی جورا یه غیری خوار غل خوا. رزگرن لغیری خواب بخوا. فناگری به خویت علا. یان انجام دان عبادت لعبادتهن بوغير الله تعالى ين باوربونا بوغير كوا بندي لبندكان خصائصي خصائص اخوا هيوكو الله تعالى بفرسيوريز اللي بغيت ين باوردو ابيي بله فلانا كسيش فلانا هيئات وكو الله تعالى بد صلاته وتواناه حقه والتشريع بوحق دياريكا خلف بيريك حلال وحرام بيه ديجي الاسلام اللي بيدروسته ما دان برنبلندره اما بيودري شنو شي قوله شريكي بشوك ام خصائص عينيه كم لا كردو يكذن بكر كردن ينها دي ألفاظه شركيتها بلام شركي أصغر النجدة أدرزيه بروبي وده شركي جو روش شركي بتشوف. اجمع من رحمة خالوية الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عمل صالحا شركي جو له خير رب العالمين قد لينابوريه لا خاو نقي قب نابور يليك وش يقبو... نابيه وجه عملك الصالح اللي قبل مرجي قبولوني كردولاي فايت على سمرجا يا كما بوي بيت دوهم مخلص بيت رياباز نبيت سيم او عملت كلي سر سروج بيغمر ما ما بس ايمان غير بيت او تو دي كانت دو لجل او دلصوص دل بما بس الدنيا نبيت الصواب اويا مطابق بين قل قران وسنته بدعانه بيه بدعينكي داهينناكي لي يقيمر خوانك الكليب عباديناكي يقيمر خوانك الكليب اذا ما مسافر مي شريجي والاخواله خوانين نابوليت وعمل صحيح لا قبل الله تعالى بلغت شي ما مسا قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به خايف فرودجار نابوري اگر شريكي ببريال بدريات ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ججل الشرك هر تا وانه الله خالص شغل گوبیت درجه کی نه گه ده درجه چری کر تا وانه گیتری به خو بالله هاول خبر ربدا هباش قربدا فقد ضل, ضل ضلالا بعيدا او قمراب دور بقى وصر وصر شو هر دور هات نوبو سر إسلام زحمته اما کس جهیبت ولكننا نحن نحن نحن والله نحن يوم نحن نحن يوم نحن نحن يوم نحن نحن بس نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كس نحن نحن نحن لقال نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بس اهلا حق سيقول لك ان تجاهي تركي لسانه يقارب مالا و يجاهي كرانه سنتا ازعجنا و اهلا و اهلا و اهلا و اهلا و اهلا و اهلا و اهلا و اهلا و اهلا و ما وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سورة مائدة آياتي تفسير ما لا سورة الزمر خواهي تعالى لا لئن أشركت يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين تفسير ما نكرد لا سورة أنعم آياتي هاشتاوش دكات بس كم مرة في قمارة سدوين ولو أشركوا أجربيتوا شريك بخواب الرجال بدنا عباده بغير خوات تعالى بدنا أو ما في بغير خوات تعالى وهذا عمل كان عقيدة كان قول كانوا شركي قولت به لا حبيط عنهم ما كانوا يعملون او بطال البيت بطال بوتهام معمر الشاكر كنن لا خوات على بضيع دروات لا خوشوا الإنسان وجب رسالة بغري بحق ببالقوه تقليدنا اخوه اقلموا علينا اخوه بابيري ما يغدنا اخوه ظلم الاخوان عليه باقيهم بيخوشنا اخوه قران وسنه يا قران وسنه ميزانه خلا قران فرمي سوره اعراف اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم شين اول بكم كنناخذ ابزي الا اخوتي دا ابزي قران دا ابزي تشري بكوا تو قران تركدوا ولا ارنوا ابيت ارنوا ابي ما مصفلان واي فلان واي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 خوفر می ماذا اجبتم المرسلين خلچینتی جواب پیغمبران دایوه شو دی قیامت خو نا ای فلان تو بقسم وکل کلت عمر کل خطاب کل شند بر زخور الله اخوا تر سره نکاله افرت چون شون کو دی پیغمبرکت محمد چول والله دایوه او والله ما لیتو ابي حاضر کی والله ما جنبی لوی دم کو تبیو لا اخو تعالی ما هتوک دبی داکم لا خوای لباخذنا وجوانا كان, كان خدا يعفو ممكي ممكي من صفته بزينة يقولها كان مخربي خدايا عفو مبكي إصلاحي حال مبكي لا جناه خمر دايك واقفا مخربي زيادة الدين شر زمنتي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحب يجمعين وما أمروا